اما بعد فيا عباد الله ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذائهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم رواه الترمذي وابن ماجه واحمد واللفظ له وما دام الامر كذلك فانه ينبغي لكل مؤمن بالله ان يفقه جيدا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس وكيف يعاملهم على شتى انواعهم مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم حرهم وعبدهم الناس ايها الاخوه يختلفون في التعامل ولكل سياسه تليق به ويحصل هذا الفقه المطلوب اذا اطلع العبد على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم الذي كان قدوه في كل شيء لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قال الله تعالى عنه وانك لعلى خلق عظيم ويكفيه صلى الله عليه وسلم يكفيه شرفا ان الله ميزه بالرساله والله جل جلاله يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته وكلما ازداد المسلم علما بالسنه كلما كان اقدر على تحصيل كل خلق حسن ولذلك لا عجب اذا قلنا ان العلماء العاملين من العلماء الذين يدرسون الشرع ويعملون به ان هؤلاء هم احسن الناس خلقا ومن الاخلاق التي لا بد منها لكل من يتعامل مع الخلق حسن الخلق والحلم خاصه وقد تردد عند كثيرين قولهم الحلم سيد الاخلاق وقبل الشروع في حقيقه الحلم وما يتعلق به ننبه الاخوه في الله جميعا ان الحلم يمكن تحصيله وليس صحيحا ما يعتقده بعض المسلمين من ان الحلم انما هو من الله فهم لا يسعون في تحصيله ولا يجاهدون انفسهم من اجل ان يكونوا من اهل الحلم فهم يعتقدون ان الحل مثل الطول والقصر والبياض والسواد امر لا يملكه البشر وهذا خطا هذا من تلبيس الشيطان كما ان من اسباب هذا الاعتقاد الفاسد قله العلم الشرعي وضعف الاتصال بالنصوص الشرعيه او عدم فهمها ان كثيرا من المسلمين اليوم يفسر حماقته وسوء خلقه بان الله لم يعطه شيئا من الحلم وهؤلاء عليهم ان يفيقوا من غفلتهم وان يتركوا اتباعهم لاهواءهم لقد اثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين حينا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال ابن كثير رحمه الله اي اذا استفها عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون الا خيرا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شده الجاهل عليه الا حلما انتهى كلامه رحمه الله المقصود بالحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه حين طلب منه الوصية قال لا تغضب وفي بعض الأحاديث قال لا تغضب ولك الجنة وقال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ما تجعل الحسنة مثل السيئة ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم من منا يستطيع ان يصل الى هذه المرتبه عدوه الذي يجادله ويسبه يعامله كما يعامل حبيبه وحميمه القريب وقال الله تعالى ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وقال سبحانه وتعالى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 فقدر رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد اصحابه وهو اشج عبد القيس رضي الله عنه قال له ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناء وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه قرابه اصلهم ويقطعونني هذه هي الصله ليست الصله ان تصل من وصلك هذه مكافاه اما الصله الحقيقيه الذي تعلم انه يبغضك بل وربما يسبك في المجالس وهو قريب فصله وتزوره وتحتسب هذا الامر عند الله تبارك وتعالى ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان كنت كما قلت فكانما تسفهم الملك يعني الرماد الحار ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم ايها الاخوه في الله كثير من الناس مقياس القوه عندهم التجبر والتسلط والنفوذ وسلطه اللسان او قوه البدن يظنون انهم يغلبون الناس بهذه الخصال لكن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ليست عنده هذه المقاييس بين عليه الصلاه والسلام ان العبره ليست بقوه البدن انما بقوه الايمان التي تضبط صاحبها روى ابو هريره رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الشديد بالصرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الصلعه الذي يغلب الناس قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد هو هذا انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم إن خلق الحلم لا يكتشف أيها الاخوه الا عند ساعات الغضب عند الخصومات عندما تتعرض يا اخ المؤمن لخطا من اخر اما اذا رايت من الناس معامله طيبه يكرمونك ويحترمونك ويقدرونك ثم عاملتهم مثل ذلك لا تظن ان هذا دليل على حلمك كلا قال الله تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله يدافع عن الذين امنوا فالمؤمن اذا جهل عليه جاهل او ظلمه ظالم او سفها عليه سفيه او سبه سليط لسان فقابل المؤمن هذه الاساءه بالاعراض فان الله يؤيده بملك يدافع عنه ويرد بدلا عنه عن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال سب رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسبوب يقول عليك السلام ذاك يسبه وهو يقول عليك السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان ملكا بينكما يذب عنك يعني المسبوب يذب عنك كلما شتمك هذا قال له بل انت وانت احق به حق بالشتم واذا قلت له وعليك السلام قال لا بل عليك وانت احق به انت احق بالسلام من صاحبك ملك من الله يدافع عنك رواه الامام احمد وحسنه الحافظ ابن كثير كثير من الذين لا يحلمون تجدهم قليلي الذكر لا يذكرون الله الا قليلا اما من كان من الذاكرين الله كثيرا فان الله ينجيه من غبط الغضب ولذلك لما سال احدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله ان يدله على امر يفعله من الطاعات لان شرائع الاسلام كثيره الجهاد في سبيل الله والانفاق والانفاق في سبيل الله وصلاه التطوع سيامه تطوع يريد شيئا يركز عليه فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ليس من ترديد الاغاني ولا من ترديد البلايا التي تسمع في اجهزه الاعلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والله يا اخي ان سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله هذه العبارات لها اثر عظيم في سلوك الناس والاموات في المقابر لو قيل لهم ماذا تتمنون قالوا نريد ان نخرج الى الدنيا لنقول سبحان الله لنقول لا اله الا الله فكم نقضي من الاوقات اليوم في الهرج, في الهرج. الذي لا قيمه له بل عند الحرام سماعا وتكلما نسال الله العافيه ايها الاخوه في الله اذا اراد واحد منا ان يعرف هل هو حليم او لا فليراجع مواقفه عند الغضب وعندما يتعرض للخطا من الاخرين وعندما ينبري له سفيه فيسبه ويهينه امام الناس فانه يعرف حين ذاك هل هو من الحلماء او لا ولذلك قال بعض اهل الحكمه ثلاثه لا يعرفون الا في ثلاثه مواضع لا يعرف الجواد الا في العسره ولا يعرف الشجاع الا في الحرب ولا يعرف الحليم الا في الغضب وقال احدهم من يدعي الحلم اغضبه لتعرفه من يدعي الحلم اغضبه اغضبه لتعرفه لا يعرف الحلم الا ساعه الغضب بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم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 اما بعد فيا عباد الله من كان منا متصفا بالحلم فليحمد الله وليساله المزيد من فضله وليحتسب قبل ذلك وبعد ذلك اجره عند الله سبحانه وتعالى ومن كان ليس كذلك فليجاهد نفسه في تحصيل هذا الخلق العظيم وليعلم انه قادر باذن الله على ذلك اذا صدق مع الله ومما يدل على كون الحلم يطلب ويحصل قال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم حديث صحيح والواقع يصدق ذلك فبعض الناس لما كانوا منصرفين عن الله وعن طاعه الله كانوا على اخلاق سيئه والسناتهم بذيئه ولما هداهم الله وعرفوا المساجد وطريق المساجد وعرفوا الطريقه الى الله الطريقه الى الجنه كفوا عن المعاصي كفوا عن المحرمات رزقهم الله اخلاقا حسنا وطيب منطق وما ذاك الا بسبب مجاهدتهم لانفسهم على التخلص من هذه الاخلاق السيئه بعد توفيق الله تعالى وقد وعد الله الحليم بالجزاء العظيم فعن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه وهو قادر على ان ينفذه ليس الحلم أن تكف عن شخص تخشى من ضرره عليك لا الحلم أن تكف عن شخص أن تقادر على إظهار الغضب عليك من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء رواه الترمذي والحلم له فضل في الدنيا ومكانه عند الناس وعند الله قبل ذلك قال علي رضي الله عنه ليس الخير ان يكثر مالك ليس الخير ان يكثر مالك ولا ولدك ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك وقال أحد السلف لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم وقال معاوية رضي الله عنه لعرابة بن أوس قال له بما ست قومك كيف صرت سيدا عليهم قال يا أمير المؤمنين كنت احلم عن جاهله واعطي سائلهم واسعى في حوائجهم وقال احدهم احب مكارم الاخلاق جهدي واكره ان اعيب وان اعاب واصبح عن سباب الناس حلما وشقر الناس من يهوى السبابه ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب ايها الاخوه في الله من اسباب الحل الكف عن الكلام عند الغضب وعند الخصومات التقليل من الكلام ومجاهده النفس على الصمت والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بل ان الصمت احيانا ان صمتت عن الجاهل يزيده غيظا والضرر عليه هو انت ليس عليك ضر ولذلك قال احدهم وللكف عن شتم اللئيم تكراما اضر له من شتمه حين يشتم وقال الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهه فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا وقال رحمه الله الشافعي اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان كلمته فرجت عنه وان خليته كمدى يموت وقال الاحنف ابن قيس وهو من احلم الناس اشتهر بالحلم قال ما عاداني احد قط الا اخذت في امره باحدى ثلاث خصالات ان كان اعلى مني عرفت له قدره وان كان دوني رفعت قدري عنه وان كان نظيري مثلي تفضلت عليه اعجب الخليل بن احمد رحمه الله بهذه العبارات العظيمه من صاحب الحلم الاحنف ابن قيس فنظمها الخليل وهو صاحب نظم عذ فقال رحمه الله سالزم نفسي الصفحه عن كل مذنب وان كثرت منه الي الجرائم فمن الناس الا واحد من ثلاثه شريف ومشروف ومثل مقاوم فاما الذي فوقي فاعرف قدره واتبع فيه الحق والحق لازم واما الذي دوني فاحلم دائما اصونك فأحلم دائبا أصون به عرضي وإلا ملائم وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أمورنا ايها الاخوه في الله نذكر بان شهر شعبان قد دخل قبل ايام وهو شهر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه انه شغ... شهر يغفل الناس عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لما سئل لماذا تصوم في شعبان أكثر من غيره فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر لا سيما النصف الأول منه فإن صيامه مستحب استحبابا شديدا فعلينا أيها الأخوة أن نعمر هذا الشهر بالطاعة لأنه شهر يغفل الناس سعد لانهم يستعدون لرمضان فنسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل عمل صالح انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه